بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قرآن عربي غير ذي عوج قال غير مخلوق وسر, وسر أحمد بن حنبل بهذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الأثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما ذكره المؤلف رحمه الله تحت الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب وهو ذكر الإيمان بان القران كلام الله وأن كلام الله ليس بمخلوق ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر هذا الباب ويشمل على هذه جملة الثالثه جملة الأولى الاعماء الايمان بان القران كلام الله يعني كلام الله القران كلام الله منزل غير مخلوق في هذا المصراحه الجمله الثانيه ان كلام الله القران بان كلام الله, بأن القرآن كلام الله. يعني القران كلامه كلام الله لفظه ومعنى. حروفه وألفظه هو الجملة الجمله الثالثه وان كلام الله ليس مخلوق الجمله الثالثه ان من زعم ان القران مخلوق قد كفر هذا الاثر عن عبد الله عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى قرانا عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق قال الامام الإمام بن الحمد رحمه الله في هذا الحديث هذا ذكره لأجر في الشريعة ولم يذكر له المؤلفون سند هذا تفسير تفسير قرآنا غير عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق قران عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون هذا التفسير اذا صح انصح سند عن ابي عباس يرتج إلى ذكر السند هنا بادك الله سند عن ابي عباس فقط وسر احمد بن حنبل بهذا الحديث نعم وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال القرآن كلام الله تعالى فلا تصرفوه على آرائكم نعم هذا أيضا الأثر موقف على عمر رضي الله عنه روح الأجر في الشريعة في المؤلف أكثر هذا الكتاب من عن كتاب الأجر في الشريعة قال القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم ومن الآراء التي يصفها بعض الناس القول بأن بطلا مخلوق يصفه بعض المبتدعه فهذا يكون كلام, الامام كلام عمر رضي الله صح عن هذا لأنه أيضا ما ذكر له سند فإن كان ذكر له سند في الشريعة في الشريعة لا جري فينضر فقال القرآن كلام الله تعالى فلا تصرفوه على ارائكم يعني لا تصرفوا كلام الله على ارائكم يعني مخالفة للشرع ومن الاراء المخالفة للشرع قوله اهل البدع متزلة وغيرهم أن القرآن مخلوق هذا سكى هذا من الاراء الباطله الفافدة نعم واخبرنا هلال بن محمد قال اخبرنا ابن الصواف قال وقال لي ابو بكر محمد بن جافر الانماطي ماطي بعد أن, حدثني في بعد أن حدثني به فيما كتبته بيدي عنه أخرجه من كتاب الواقدي عن أبي مخنف وغيره من حملة السير أن الهمداني شاعر علي عليه السلام قام إليه وهو يناظر الخوارج فقال يا أمير المؤمنين إن هؤلاء يزعمون أنك حكمت في دين الله الرجال فقال لا والله ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن وأنا له مستبع فأنشأ الهمداني يقول أيها الساعون إن علي لم يحكم في دينه مخلوقا إنما حكم القرآن وقد كان بتحكيمه القرآن حقيقا أعلم الناس بالكتاب وبالسنة والله يلهم التوفيق نعم هذا الأثر ذكر له المؤلف سند عن ابي بخنف واليه من حمد السير ان الهمداني شاعر علي شاعر علي عليه السلام تخصيص علي بقوله عليه السلام هذا شعار لاهل البدع كذلك تخصيص قوله علي كرم الله وجهه لا يخصص علي بشيء الصحابه كلهم كرم الله وجههم كل الصحابه رضي الله عنهم والمعروف عند العلماء ان الصحابه يترضى عنهم يقال رضي الله عن الصحابه والرسل يصلى عليه عليهم الصلاه والسلام ومن بعد الصحابه يترحم عليك اذا كان رسول أو نبي نقول عليه الصلاه والسلام واذا كان الصحابي نقول رضي الله عنه كل الصحابه رضي الله عنه ولا نخصص عليه عليه السلام هذا شعار شيئا علي عليه السلام او كرم الله وجهه وإذا كان بعده الصحابة نقول رحمه الله ولكن لا مانع ان يصلى على غير الصحابه على غير الانبياء بعض احيانا ما لم يستخد شعار فلا بعثت انا على بعض الصحابة قلت عليه الصلاه والسلام أو, او غيره في بعض الاحيان لاحظ لكن ما يتخذ ما يتخلى الامر استمرار الاستمرار ذلك النبي صلى الله كان اذا اتاه احد بالصدقة صلى عليه ولما اتى ابن ابي اوفى بصدقته قال اللهم صل على ال ابي اوفى وذكر فقال المحق الكلام عن ابن كثير رحمه الله قال, قال ابن كثير في تفسيره الجزء السادس 468 طبعة الشعب وقد غلب هذا في عبارة كثير من المساخر الكتب أن يفردوا علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم فالشيخان يريد أبو بكر وعمر فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنه بجمعي يعني إذا اريد ان يخصف لا أريد أن يخصف كان يخصف الشيخان أبو بكر وعمر وعثمان أفضل من علي فلماذا يخصف علي، عليه السلام ومن هو أفضل منه كالشيخين وعثمان لا يقال عليهم السلام ولا قل رضي الله عنه ف... فيقول إن هذا هذا غلب في عباب كثير من المستاخ فإما ان يكون هذا من أو يكون بعض المستاخ بعض المستاهلين الذين ليس عندهم بصيرة فإذا مروا على الشيخ علي قالوا كرم الله وجهه أو قالوا عليه عليه السلام ولكن الآن كثيرة معروف أنهم يخصون على البيت راعيا وعلى البيت يقول عليه السلام هذا الأثر لراحل الحمداني شاعر علي إنه قام إليه وهو ينظر الحوارد فقال يا أمير المؤمنين إن هؤلاء يزعمون أنك حكمت في دين الله الرجال لما في في النزاع الذي كان بينه وبين معاوية في بعض ال الوقائع في القصصين أو غيرها طلبوا رفعوا انه طلبوا أن طلبوا بعض بعض جيش من معاوية رفعوا المصاحب وقالوا نتحاكم الى كتاب الله فقال عير الهكم وهو بشر كلمه حق بها باطل لكن الخوالج عابوا عليه على علي رضي الله عنه قال حكمت الرجال في دين الله حكمت في دين الله الرجال فقال لا والله ما حكمت مخلوقا انما حكمت القران وانا له متبع فقوله لا والله ما حكمت مخلوقا فيه الرد على مقال ان القران مخلوق لانه حاكم قال حكمت في دين الله الرجال قال ما حكمت مخلوق حكمت كتاب الله هو كتاب الله ليس مخلوق كتاب كلام الله لفظه ومعاني, ومعاني سفة مستدان ليس مخلوقا وهذا هو الشر قال والله ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن وأنا له مستدع فإنساء الهنداني يقول أيها الساعون إن عليا لن يحكم في دينه مخلوقا ما حكم مخلوق حكم كلام الله وكلام الله ليس مخلوق سفة إنما حكم القرآن وقد كان بتحكيمه القرآن حقيقة أعلم الناس بالكتاب وبالسنة والله يرهم التوفيق نعم أخبرنا محمد بن أحمد الحافظ قال حدثنا عمر بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن معمر البلخي قال حدثنا إسماعيل بن بحر قال حدثنا يحيى بن خالد المهلبي عن علي بن محمد عن حماد بن السلمة عن ثابت البناني عن عبيد بن عبد الغفاري وكان مولى للنبي عتاقه عن, عن نبي عن, عن, عن عبيد بن عبد الغافر صعوبها نعم عن عبيد بن عبد الغافر وكان مولا للنبي ذكر في في في مولى للنبي عتابا ذكره في النبي صلى عبد الله وقيل عبيد عبد رواه طريق علي محمد عن عبد الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه محمد بن علي الحنحاني ذكره الحاكم فقال اكثر واحده ملكي واخرجه من تمن غير طريقه مستصر لكنه قال عبيد ابن عبد الغافر فالمقصود ابن عبد الغافر نعم. وعن النبي عليه السلام قال اذا ذكر القرآن فقولوا كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فاوى كافر قول عليه رضي الله عنه في مرض الخوارج ما حكمت مخلوق لان حكمت القرآن لكن المحق انه راغ في الاسناء والاستثار ثم قال هذه الحكاية عن علي رضي الله عنه شائعه فيما بين أهل العلم ولا أراها سائعة إلا, إلا عن أصله والله أعلم وذكره وذكر الشيخ الاسلام حين الله في الفتاول وقرواه ابن أبي حاتم وابن الشهيد ولا وغيرهم من غير وجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال والله ما حكمت والله ما حكمت بخلوق حينما حكمت القرآن وأما هذا الأثر الذي وراه عبيد بن عبد الغاثر كان مول النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذكر القرآن فقولوا كلام الله غير مخلوق. ومن قال غير مخلوق ومن قال غير مخلوق فهو كافر. ها ومن قال مخلوق فهو كافر. هذا رفعه النبي صلى الله عليه وسلم عبيد بن عبد الغاثر وكان مول النبي صلى الله عليه وسلم و. في رصعه نظر بأن المتن والله أعلم أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا ذكر القرآن فاقولوا كلام الله غير مخروم ومن, ومن قال مخلوق فهو كافر هذا القدر والله أعلم أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الكلام هذا من كلام كلامما لأن مساس القرآن مخلوق هذا حدثت في المتأخرين وهذا من, من كلام العلماء وليس وصيغة الكلام والأسلوب لا يناسب أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون مثل هذا الأسلوب يقول محدثون يعرفون هذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم معروف فيبعد ان يكون من أسلوبه أن يقول إذا ذكر القرآن فقولوا كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كعكس هذا الأسلوب بعيداً يكفر من النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المحسي أن, أن في أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا الحديث وفي أستاذ محمد المعلي الحناحاني ذكره الحاكم فقال أكثر وحديثي مناكير فالمقصود ان أن أن الأسلوب،, الأسلوب هذا الحديث لا يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان في أسناده ايضا من هو من ملاكير فهذا يدل على عدم صحة الحديث ولا, ولا حاجة إلى ذكر مثل, مثل هذا الحديث لكن المؤلف رحمه الله يريد أن نذهب كل, كل ما ورد في الباب يريد أن نذكره أما نقول كلام الله من قال القرآن مخلوق هذا كلام من كلام الأئمة ولو كان هذا ثابت استدل به الإمام أحمد وكان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال مخلوق فهو كافر استدل به الإمام أحمد وستدلا به الأئمة الأئمة قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر الإمام أحمد وغيره ولم يقولوا إن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم احتج به الإمام أحمد به غيره الأقرب والله أعلم أن هذا لا لا يصح وأن هذا عذب هذ ليس من السوء النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذا كلام العلماء يقولون من قال القرآن مخلوق هو كافر نعم ولا فلا يصح هذا الحديث لو صح لكان الائمه يحتجون به في كل مناسبة ولم أرى احد من العلماء كالمانفذ وغيره حينما قالوا إن من قال القرآن مخلوق رفعوه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هذا تعابث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعن معامله بن عمار قال سئل جعفر بن محمد عن القران خالق هو ام مخلوق او مخلوق فقال ليس بخالق ولكنه كلام الله عز وجل نعم هذا الاثر عن جعفر بن محمد إنه لما سئل عن القران خالق او مخلوق فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل هذا حق هذا رواه الاجري في الشريعة ولا اللكاء في شرح الاعتقاد وهذا كلام صحيح نعم اخبرنا ابو القاسم عبيد الله ابن احمد الازهري قال حدثنا ابو القاسم عبيد الله قال حدثنا علي بن محمد البصري قال حدثنا محمد بن الحسين الانماطي قال, قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال وكتب عنه يحيى بن يوسف الزمي, نعم. الزمي. نعم. يحيى بن يوسف الزمي قال وكتب عنه يحيى بن معين قال كنا عند عبد الله بن إدريس بالكوفة فأتاه رجل فقال إن عندنا قوما ببغداد يزعمون أن القرآن مخلوق قال فقال عبد الله بن إدريس من اليهود هؤلاء قال لا قال فمن النصارى قال لا قال فمن, فمن المجوس قال لا قال فمن الصابئين قال لا قال فمن هؤلاء قال من أهل التوحيد فقال ابن إدريس ما هؤلاء من اهل التوحيد من زعم ان القرآن مخلوق فقد زعم ان الله مخلوق وهذا كلام الزنادقه نعم وهذا الاثر عن عبدالله بن ادريس رواه الآجر في الشريعة ولا في شرح الاعتقاد شرح الاعتقاد للسنة والجماعة وفيه ان عبدالله بن ادريس اتاه رجل وقال ان عندنا قوما ببغداد يزعمون ان القرآن مخلوق فساله قال هل من اليهود قال لا قال هل هم من النصارى قال لا قال هم من الصابيه قال لا قال فمن من هؤلاء قال من اهل التوحيد فقالوا ليسوا من اهل التوحيد من يقول ان القرى مخلوق بل هو كافر وهذا حق وهذا دليل على ان وقال من زعم ان القرى مخلوق قد زعم ان الله مخلوق وهذا كلام الزنادقه وقد مر بالامس سؤال او الليله التي قبلها احد السائلين قال ما المحذور من قول ان القران مخلوق المحذور كما كما قال عبدالله من قال من القران مخلوق فقد دعم ان الله مخلوق لان لان كلام صفه صفه الله والله بذاته واسماته هو الخالق فمن قال ان القران مخلوق فقد قال ان الله مخلوق تعالى الله هم. وهذا كفر كفر وبلد هذا هو المحذور من بعض قال المحل ما المحذور نقول ان القران مخلوق المحذور محذور, محذور عظيم محذور قال القران صفه الله ويقول صفه الله مخلوق من قال ان صفه الله مخلوق فقد قال ان الله مخلوق لان الله هو الخالق بذاته واسى يوح بذاته والصفات لا تنفصل عن الذات نعم فقال ابو بكر بن عياش من زعم ان القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله لا نجالسه ولا نكلمه صلى الله عليه وسلم نعم هذا رواه الاجد في الشريعة عن ابي بكر بن عياش فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله لا نجالسه ولا نكلمه وهذا هذا حق سبق ان ان التكفير انما هو على العموم يقال من قال القران مخلوق كافر على العموم اما الشخص المعين فلان ابن فلان اذا قال ان القران مخلوق لا بد من يقام تتفج عليه اذا قيمه تتفج عليه واثر فكل ما قد يكون عنده شبهه قد يكون جاهل قد يكون رجع عن هذه المقاله تاب ورجع ثم نقلت عنه قبل توبته لا بد يسال يساله يبين له هذا الشخص تعال تقول انت القران مخلوق يبين له صفه الله فيبين له وان هذا وأن هذا يلزم منها ان يكون ان يجعل الرب مخلوق أن يكون الرب مخلوق فاذا عصر بعد ان كشفت الشبه عنه فكذب الكفر وما قبل ذلك فلا اكن و هذا كلام العلماء على العمور العموم ما قال القران مخلوق كافر مثل لعنه لعنه اللعن العموم، لعن الله المرابي، لعن الله السارق، لعن الله آكل الربا، لعن الله الزاني، لعن الله شرب الخمر. لكن فلان بفلان فلان شارب الخمر، هل لعنوه الصوب لا يدعي. لأن الشخص المعين لا يدري، قد يكون سابق، قد يكون معذور، ما علم الحكم قد يكون له حسنة ماضية، قد يصاب بتصابب تفسر عنه، ولعنه الطرد على بعد رحمة الله. ولهذا لما جئ برجل يشرب الخمر كان كثيرا ما يجلد فقال بعض الصحابه كان يجلد في به مرة فجريد فقال بعض الصحابه أخذه الله أو لعنه الله ما أكثر ما يتابه فقال نجيل لا تلعنه فإنه حب الله ورسوله فالمعين لا يلعن والمعين لا يكفر بعينه حتى, حتى يقام عليه حتى تكشف الشبهة ويصر بعد ذلك وإنما هذا من الأئمة على العموم نقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر وهكذا مثل اللعن على العموم فرق بين التكفير المعين وغير التكفير على العموم فرق بين لعن المعين واللعن على العموم نعم وقال عبد الله بن مبارك وقرأ شيئا من القرآن من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم نعم وهذا رواه ابو بكر الشريعة الشريعه وقوله لكائن في شرح اعتقاد السنة والجماعه والمؤلف رحمه الله يريد ان يذكر اقوال العلماء والائمه مع النصوص وانها متوافره النصوص من كتاب الله وسنه الرسول واقوال اهل العلم والائمه كلها متوافره تدل على ان القول بان القران مخلوق كفر وضلال وانه من اقوال اهل البدع وأن مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسوله ومخالف لما عليه الائمه نعم وقال مالك بن انس القران كلام الله وكلام الله من الله وليس من الله شيء مخلوق نعم وهذا حق الإمام مالك الإمام مالك امامه ثاني اهل الهجره امام دار الهجره في زمانه هو احد الائمه الاربعه يقول القرآن كلام الله وكلام الله من الله وليس من الله شيء مخلوق. هذا رواه الجديد في الشريعة ورواه لكي في, في الذي ما ليش معروف. انه امام له السنة والجماعة. وهو الذي روي عنه. لما قاله المشهور الذي اتلقها الام لما سأل عن الاستواء كيف السواء فقال الاستواء معلوم. والكيف مجهول لمن به واجب اسأل عنه بدعة. نعم. وقال عبد الرحمن بن مهدي. لو أني سلطان، لقمت على الجسر، فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال بأن القرآن مخلوق، ضربت عنقه، وألقيته في الماء. نعم، وهذا راهل لا في الشريعة. رأوه أبو داود في مسائل الإمام أحمد، ولا لكيف شغل الاستفادة. عبد الرحمن المهدي من الأمة من من الم من المحدثين ومن أهل السنة وجماعة المعروفين يقول لو أني سلطان، لو أني سلطان أمير. او ملك او خليفه لقمت على جسر، يعني جسر على, على النهر على البحر فاذا مر برجل سالته كلمه من المبتدئ فاذا قال في انا مخلوق، مخدوق ضربت عنقه بالسيف والقيته في البحر والقيته في النهر لكفريه وبلاده صلى الله عليه وعلى آله نعم وقال يزيد بن هارون وذكر الجهنيه فقال هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله نعم هذا رواه الأجود في الشريعة نزيل بن هارون وقال ابن هانئ في مسائل الإمام أحمد سمعت ابا عبد الله يقول أربعة مواضع في القرآن من بعد ما جاءك من العلم فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر يقول وسمعته يقول القرآن علم من علم الله فمن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر فيزيد من هارون من العلماء ومن الائمه لما دخل الجهميه قال هم والله الذي لا اله الا الله والراجل حلف الزنديق هو المنافق الزنديق هو المنافق الذي يظهر الاسلام ويظهر يعني إن الجهميه يدعون انهم مسلمون ويتسترون بانهم يعملون بالقران ويعملون سنهم وهم كفر في الباطن فهم لا يفتحون بالكفر كفر خشيه ان تقام يقام عليهم حكم عليهم الحدود بسالة بسالة إبام الحب رد على الزنادقة رد على الجهمية جهمية زنادقة يعني يظهرون أنهم على الإسلام وأنهم يعملون بالقرآن والسنة وهم في الباطن كفره لأنهم انكروا اسماء الله وصفاته وينكر الأسم انكر الأسم والصفات ينتج العدم ذات لي. ليس لها اسم ولا صفات لا وجود لها إلا في الذهن فهم أنكروا وجود الله لكن ما, ما صرحوا لو صرحوا لقسلوا فلذلك صروا زنادقة فاروا زنادقة والذي قال يجب أن هارون فقال هم الله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنه الله يعني على العموم سبق أن ابن قيم رحمه الله ذكر أن كفرهم من العلم عالم بيها هم الجهمية والزنديق هو, هو المنافق الذي يغفر للسام ويغفر الكفر كان يسمى في عهد النبي صنع زنديق يسمى منافق ثم بعد ذلك في عصر ثبت ومن بعدهم صاروا يسمى زنديق الزنديق كلمة فارسية. والذنتيق هو الذي يظهر الاسلام وبعضة الكفر الزنديق على جيحة المعطرة. وفي زمن هذا يسمى العلماني العلمانيين. العلمانيين هم الزلنف هم المنافقون. العلمانيين من الصحفيين وغيرهم. الذين يطعنون في في الاسلام ويطعنون في الدين يتسثروا من الشيء الإسلام هم هم منافقون. هم منافقون. علماني. في عهد النبي منافق ثم صلى صلى زنديق وفي زمن صلى علماني ثم العلمانيين العلمانيين هم المنافقة هم المنافقون سنادقة اعمالهم وافعالهم واقوالهم تدل على كفرهم صلى الله عليه وسلم والعافية نعم وقال حنبل بن اسحاق سمعت ابا عبد الله احمد بن حنبل وسأله يعقوب الدورقي عمن قال القران مخلوق فقال من زعم أن علم الله واسماؤه ومخلوقه فقد كفر يقول الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم افليس هو القران فمن زعم ان علم الله واسماؤه وصفاته مخلوقه فهو الصفات كافر الصفات لا اشك اسماءه وصفاته, وصفاته مخلوقه فهو كافر لا اشك في ذلك إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يدين به كان عندنا كافرا. كان دينا يدين. يتدين به. وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا. نعم. هذه المقالة لِلِمَّ أحمد، الإمام السُّنَّةُ وَالْجَمَعَةُ. لما سألها يعقوب زورق عم قال القرآن مخلوق فقال الإمام في مقاطعة الإمام أحمد، الإمام السُّنَّةُ وَالْجَمَعَةُ. من زعم ان علم الله واسماءه مخلوقه فقد كفر. يستدل بقوله قوله فمن حاج كذيه من بعد ما جاءك من العلم. قال افليس هو القرآن? فمن زعم ان علم الله واسماءه وصفاته مخلوق فوقع. لا شك في ذلك. اذا اعتقد ذلك. اذا اعتقد ان القرآن مخلوق. وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به. كان عندنا كافرا. وقال ابن هانئ في مثل الامام احمد. سمعت ابا الله أحمد يعني الإمام أحمد يقول أربعة مواضع في القرآن من بعد ما جاءك من العلم فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر وسمعه يقول القرآن علمه من علم الله فمن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر نفس الله العافية ولا قول الأئمة كلهم قاطبة نعم وقال ابن عيينة هذا الدويبه يعني بشير المريسي قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق فقال كذب قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر فالخلق خلق الله والأمر قرآن نعم سوف يربع الإمام المحدد قال هذا الدويبة يعني بيش المريسي فماهو الدويبة تحقيرا له بيش المريسي جهم من الجهمية المتأخرين تزعم طائفة ثمن المريسيه وبعد جهم في الثالث تزعم طائفة ثمن المريسيه على مذهب الجهم ويقول أن القرآن مخلوق، والإمام عثمان سعيد الدارمي له مؤلف خاص رد على بشر المريس رد عثمان بن سعيد الدارمي على الكافر العنيد أو الظالي العنيد بشر المريس والمرسية جهمية فهم كفر لدعمه بشر المريس يقول سفيان المعيني هذا الدويبه تحقير الله يعني بشر المريسي قالوا يا ابا محمد كن يا سفيان بن عيينه يزعم ان القران مخلوق يعني بشر المريسي يزعم ان القران مخلوق فقال كذب قال الله تعالى على له الخلق والامر فالخلق خلق الله والامر القران سفيان بن عيينه رحمه الله يرد على بشير المريسي يقول الله تعالى فرق بين الخلق والامر فقال انا له الخلق والامر فالخلق المخلوقات والامر كلام الله انما امره اذا أرد شيئا اي يقول له كن فيكون اذا الامر كلام الله فلو كان الكلام مخلوق لما فرق الله بينهما ففر. الا لا الخلق والامر لو كان الامر اللي هو كلام مخلوق قال الا له خلق فقط فلما فرق الله بين الخلق والامر قال الا له خلق والامر دل على ان الكلام غير الخلق فالخلق شيء وكلام الله شيء كلام الله, الله نوعان كلام كوني قدري كقول تعالى إنما أمره اذا رد يقول لو كن فيكون. وكلام الله الدين الشرعي وهو القرآن والكتب المنزلة هذا كلام الله الدين الشرعي وكلام الله الكون القدري مثل ما جاء في الحديث عدث بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر البر والفاجر لا يمكن أن يتجاوز كلام الله الكوني لكن كلام الله الديني ستجاوزه الفاجر كلام الله الدين قال أقيم, أقيم الصلاة هذا كلام الله الدين فالفاجر يتجاوز هذا ولا يقدر لكن كلام الله الكوني عرض إذا أرد أي أقوله كن فيكون لا يمكن أن تجاوزه إذا رج الله كونا وقدرا شيئا يكون لا بد أن يقع نعم ف فالله تعالى فرق بين الخلق والآمر فدل على أن الأمر غير الخلق الأمر كلام الله والخلق المخلوقات نعم وقال وكيع من قال القرآن مخلوق فقد كفر نعم وكيع بالجراح الشيخ الإمام احمد الشافعي يقول رحمه الله من قال القرآن مخلوق فقد كفر كما قاله الائمه والعلماء روه الأجد في الشريعة نعم وقال يوسف بن الطباع سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل فقال يا أبا عبد الله وصلي خلف من يشرب المسكر قال لا قال فاصلي خلف من يقول القران مخلوق وقال من يقول القران فاصلي خلف من يقول القران مخلوق قال لا فقال سبحان الله انهاك عن مسلم وتسالني عن كافر نعم هذا فيه ان الامام احمد بن الله كفى من يقول القران مخلوق لما ساله هل يصلي خلف من يشرب المسكر الخمر قال لا قال فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق فقال سبحان الله أنا أنهى عن الصلاة خلف فاسق وتستمع عن الصلاة خلف الكافر إذا كنت نهايته عن الصلاة خلف فاسق أو الذي يسب مسكف فالذي يقول القرآن مخلوق كافر فلا يصلي خلف من باب أولى نعم الله في نعم. وقال الشافعي وناظره حصن الفرد بحضرة وال كان بمصر وكان يسميه حصن المفرد المنفرد لأنه كان يقول بخلق القرآن فقال له الشافعي كفرت والله, الذي كفرت والله الذي لا إله الا هو ثم قاموا فانصرفوا فسمعت حصا يقول اشاط الله بدمي قال الشافعي القرآن كلام الله غير مخلوق أمن قال مخلوق فهو كافر نعم وهذا رأوه الإمام لا جد في الشريعة في أن الشافعي حفص وهم من المعتزلة ومن الجهميه بحضرة والي نصر وكان الشافعي يسميه حفظ المنفرد يعني المنفرد بالكلام الباطل منفرد بهذا الكلام الباطل لأنه يقول بخلص القرآن فقال له الشافعي كفرت الشافعي قال حفظ الفرد كفرت والله الذي لا إله إذا أقسم. أقسم الشافعي هو إمام من عمسان اقسم أقسم أنه, أنه كفر بهذه المقالة قال كفرت والله الذي لا إله إلا هو ثم قاموا فانصرفوا فسمعت حفظا يقول الشاطر والله بدمي يعني اهدر دمي قال الشافي اهدر دمي أي واحد الآن يعني جعله الضوء الاخضر أي واحد يقفره يعني الشافي كفرت فقال حفظ الفرد خف أن يقتل قال أشاطر بدمي يعني يعني أباح للنفس أباح للنفس قتل بس الله العافية قال الشافي القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق هو كامل هذه مقالة الشافعي مثل مقالة الإمام احمد الامام احمد كفر مقال قال القران مخلوق والامام الشافعي وغيره نعم وقال ابو عبيد القاسم بن سلام من قال القران مخلوق فقد افترى على الله وقال على الله ما لم يقله اليهود ولا النصارى وهذا راه الاجره الشريعه ابو عبيد القاسم بن سلام المعروف له كتاب الايمان وله كتاب الاموال المعروف، الفقيه المعروف، صاحب كتاب الإيمان المعروف، صاحب التاليف التوحيد والعقيدة وفي الفطر يقول من قال القرآن بخلوق وقد افترى على الله وقال على الله ما لم يقله اليهود والنصارى ولا مثل فقالت عبد الله المضارك يقول عبد الله المضارك إن لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا ولا نحكي أقوال في جميه يخبثها ويسبها يعني كلام الجهمية أشر من كلام اليهود والنصارى. نستطيع نحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نستطيع نحكي أقوال الجهمية لخبثها وفسادها وشرها. نعم. قال الآجري، وقد يحتج أحمد بن حنبل بحديث ابن عباس إن أول ما خلق الله من شيء القلم، وذكر أنه حجة قوية على من يقول القرآن مخلوق. كأنه يقول قد كان الكلام قبل خلق القلم فإن كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أنه كلامه ليس بمخلوق لأنه قبل خلق الأشياء قال أحمد وقد رواه خمسة, وقد رواه خمسة عشر خمسة عشر نفسا عن ابن عباس نعم هذا أثر رواه قالوا إلا أول ما خلق الله من شيء القلب فقاله ابن جرير والبيهق في الأسنى والصفات من طريق عبد الله بن مبارك ورجال عسناد في شقات فراه الأزر من طرق والحج له شواهد وفيه أن الإمام أن, أن أحمد رحمه الله احتج بحجد عبات إن أول ما خلق الله خلاه احتج به على أن كلام الله منزل مخلوق وذكر أنها حجة قوية على من يقول القرآن مخلوق وجه ذلك الحديث يقول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فيقول إم cumreiben كان الكلام قبل خلق القلم فإذا كان أول أول ما خلق الله مشّق القلم دل على أن كلامه ليس مخلوق لأنه قبل خلق شيء قبل خلق الأشياء قال الله القلم اكتب الأشياء هنا كتبت كتب الله المخلوقات في القلم في الحديث كتب الله مقدر الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب50000 سنه كان عرشه على الماء ما خلق الله القلم قال له اكتب وقول الله قبل خلق القلم فذلك فقد كان الكلام قبل خلق القلم فإذا كان القلب أول المخلوقات أول ما خلق لهم شيء القلب دل على أن كلام الله ليس بمخلوق لانه لأنه سابق لخلق القلب لأنه قبل خلق الاشياء هذه حجة الإمام أحمد رحمه الله بلحبه نعم وقال أحقا لم وقد روا هذا الحجة خمسة عشر نفسا عن العباس نعم وقال ابن, وقال ابن أبي عوف فنعت هارون القزويني يقول من وقف على القرآن بالسك فلم يقل غير مخلوق فهو, فهو كمن قال مخلوق نعم هذا هارون صوابه هارون الفروي كما في الشريعة الاجرري وكما في شرح الاعتقاد للأكاية وهو هارون ابن موسى بن أبي عرقم الفروي المدين رواه الترمذي والنسائي قال أبو حاتم شيخ قال النسائي لا بحسبه به. فيه في التهديد من صوابه تمث هارون الفروي وليس أقزويل صححوا قال مابيعف سمع فارون الفروي يقول من وقف على القرآن بالشك فلم يقول غير مخلوق فلم يقول غير مخلوق فهو كمن قال مخلوق يعني المتوقف في الناس ترجل بعضهم يقول بعض الناس يقول القرآن مخلوق وبعضهم يقول أنا متوقف ما اقول مخلوق ولا غير مخلوق. يقول هارون الفروي من من وقف توقف وشك فهو كمن قال مخلوق لا فر فالذي يقول القرآن مخلوق كافر والذي يشك كافر الذي يتوقف ويشك مثل الذي يقول القرآن مخلوق لا فرق بينه فالواجب ان تقول كلام القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق فمن قال ان القرآن مخلوق كفر ومن شك وتوقف وقال لا قل مخلوق لا غير مخلوق هو كافر مثل من قال أطع ر هذا كلام هارون وقد وصي هذا و... وقد وافق هارون فروي اهل العلم كما كيف ينقل مؤلف رحمه الله ليس خاصا به هذه المقالة بهارون بل هذا قول أهل العلم قاطع الذي يشك فكم حكمه حكم من قال القرآن مخلوق الذي شك وتوقف الحكم ما قال القرآن مخلوق وحدثنا محمد بن أحمد الحافر قال حدثنا عمر بن أحمد الواعر قال حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا سلام بن سالم قال حدثنا موسى بن إبراهيم الوراق قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال سمعت الناس منذ سبع وأربعين عاما وهم يقولون من قال القرآن مخلوق فامراته طالق ثلاثه بستة قلنا ولماذاك قال لأن, لأن امراته مسلمة ومسلمة لا تكون تحت كافر نعم وهذا ال... وهذا الأثر عن عبد الله بن مبارك الإمام المعروف قال عنها ال... الحافظ بن في التقريب انه إمام جواد مجاهد عابد ثقة وصف بأرصاف عظيمة ورع زاهد عبد الله المبارك الورع الزاهد العالم الصاضل المجاهد المنفق أمواله في خرس يقول سمعت الناس منذ سبع وأربعين عاما 47 عام عاشها في العلم ولا نسمع الناس يقولون من قال القران مخلوق فهو كافر وتطلق امرأته طالق للبتة ثلاثة سنة البتة طالق ثلاثة البتة تطلق زوجته منه و... ولا يرث ولا يورث ويقتل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل رو صلى عليه فقيل له ولبدا قال لان امراته مسلمه مسلمة وهو كافر والمسلمة لا تقرأ الكافر قول عبد الله بن مبارك من قال القران مخلوق كفر وإذا كفر صلقت منه مرأته ولا تعود إليه وحينئذ يقتل ولا يغسل عليه ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يتفن في مقابل المسلمين نفس الله تعالى وتنعين ويصدق عليه قول الله تعالى في المسلمات دوجه لا هن حل لهم ولا هم حلون لهم فامراته ليست حلا له لأنها مسلمة وكافر فلا تحل له ولا حل لها نعوذ بالله لكفره وبلاله نعم اخبرنا ابو القاسم عبيد الله بن احمد الازهري قال حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن عبد الرحمن بالكوفه قال حدثنا عبد الله بن زيدان البجلي قال عبد الله بن زيدان, زيدان بن البجلي زيدان البجلي قال حدثنا الحسين بن علي المعروف حسن. حسن حسن قال حدثنا الحسن بن علي المعروف بلؤلؤ النهدي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة وعبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إلى كفر بالقرآن وقالوا إنه مخلوق أما انكما لن تدركا ذلك ولكن إذا كان ذلك برئ الله منهم وجبريل وصالح المؤمنين وكفروا بما أنزل علي نعم وهذا الأسعى عن حذيفة وعبد الله بن مسعود رواه الديلمي في سردوس في الألقاب كما في اللعالة المصنوعة كما ذكر المحقق من الحسن بن علي المعروف بلؤلؤ والحسن هذا ذكره حجر في الالقاب كما عرف بلؤلؤ فقاله الحسن وعلي صحان روى التمار عن واحد عن في القاب الشرازي ولا مقف على ترجمه هذا الاثر كما سبق الأقرب والله أعلم أنه لا يصح مصواعي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الاسلوب ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيهما الحسب من الصحاح لم يذكر يحتاج إلى مراجعة، مراجعة السمى، والأقرب والله أعلم أنه لا يصح مصواعي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من كلام أهل العلم، كلام اهل العلم. الذين قالوا إنما قال القرآن بخلق فهو كافر. م. نعم ولكن المؤلف رحمه عزوه أنه يذكر كل ما قيل في الباب. نعم. واخبرنا عبيد الله قال حدثنا وإذا ثبت كفره فيكون بريع منه جبريل وبرع الله منه. الله تعالى بريء منه الكافر وبريء منه جبريل وصالح منه. وصار كافر ربنا على النبي صلى الله عليه نعم. وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا احمد بن منصور الوراق قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن سالم قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال سنسو سفيان بن عيينة سنة أخذ بشرين من بمكة سنة خمس وتسعين وهو يقول شاهدان يشهدان عليه حتى أقدمه إلى القاضي فأضرب عنقه أنا بيدي فأضرب عنقه نعم فأضرب عنقه حتى أقدمه فأضرب عنقه عنق. فأضرب عنقه أنا بيدي وبسط سفيان كفه اليمنى وردها وقال سفيان سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت الناس وهم يقولون الله خالق كل شيء وما دونه مخلوق إلا كلامه عز وجل نعم الأثر الأول عن سشار بن عيلينا الامام يقول حينما أخذ بشر المريسي في شر المجلس سبق أنه جهمن في مكة أخذ سنة خمس وتسعين بسبب مقالته فقال سفيان بن عيينة شاهدان يشهدان عليه حتى يقدمه القاضي فأضرب عنقه أن بيدي يعني هاتي شهدين يشهدان على ضف إن قال القرآن مخلوق حتى أقتل فدل على أن من قال القرآن هو وكاذب يقتل يسحب القاتل من قبل وسائل الأمور ليس من ل لي ل إذا قيل انه يقتل او يستحق القاتل ليس معناه ان كل احد يقتله لا فلا تكون مسألة فوضى لكن القاتل يكون من قبل ولاه الامور بعد أن يثبت يثبت عليه يعني ولاه الامور يتحققون ويحلونه الى المحكمه الى القضاء فاذا ثبت عنه وستيف هذا يسب قتل من قبل ولاه الامور اما الاشخاص لا يقتلون احد فلا تكون مسألة فوضى لو كان كل احد يقتل صار مسألة فوضى كل من كان له عدو قتله وقال انه قال كذا وقال تعال الكفر وقال الكفر نعم وكذلك عما الأثر الثاني عن عمر بن دينار يقول أدركت الناس وهم يقولون الله خالق كل شيء وما دونه مخلوق إلا كلامه عز وجل قد روه اللكاء بمختصرا بدون يقول السفيان في بشر ومن طريق نقصة بلافق قال ابن عيين سمعت, سمعت عمر بن دينار سمعت عمر بن دينار يقول أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون القرآن, القرآن كلام الله منه بدأ وإله يعود. قال يقول ادركت مسايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإله يعود. وفي لفظ آخر القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال محمد بن عمار احد رواسه ام الشخة الى اصحاب رسول الله الرسلم عباس وجابر وذكر جماعة. نعم. واخبرنا عبيد الله قال حدثنا احمد بن ابراهيم. قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن, بن إسماعيل قال سمعت داود بن علي الأصطهاني يقول كان بشر المريسي يخرج إلى ناحية كان بشر المريسي يخرج أعدو وم... وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال سمعت داود بن علي الحسّاني يقول كان بشر البرديسي يخرج من ناحية زرابين. عبيد الله قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال سمعت داود بن علي الأصحاني يقول كان بشر المريسي يخرج إلى, إلى ناحية الزابين الزابين يغتسل, يغتسل ويتطهر الزابين نهر نهر احتفره الحجاج فوق بذلك سماه بذلك يعني يغتسل من النهر بشر المريسي هذا الذي يقول القران مخلوق نعم ويغتسل ويصلي نعم يغتسل ويتطهر وكان به المذهب قال فمضى وليد الكرابيسي اليه وهو في الماء فقال له مساله قال وانا على هذه الحال قال نعم فقال علي يروى عن النبي عليه السلام انه كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع فما هذا الذي انت فيه قال ابليس يوسوس لي فيوهمني أني لما تطهر قال فهو الذي وسوسك حتى قلت إن القرآن مخلوق يعني بشف مريس هذا موسوس موسوس في, في الطهارة وفي العبادة أيضا وموسوس أيضا في, في, في, القول في القول يقول القرآن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق هذا من وسوسته من سلع الشيطان عليه يقول داود بن علي الصهاني كان بشف المريس يخرج إلى ناحية الزابين نهر يغتسل نهر حتى يغتسل يغتسل ويتطهر من وستته يقول ما في هالماء اللي في البيت أو الماء يتوضا في الماء يخرج إلى النهر حتى يغتسل من, من وستته يغتسل في النهر وكان به المذهب يعني كان به كان بالوسطاء فما جاء ولد الكرابيسي اليه وهو في الماء يغتسل في النهر فقال له مساله قال وادع على هذه الحاله قال دعوت على هذه الحاله فقال لبشر أليس يروى عن النبي أنه كان توضى وظنوده يقصد بالصاء وأن تذهب للنهر يكفيك فما هذا الذي أنت فيه قال ابليس قال ابشر ابليس يوسوس لي فيوهمني, فيوهمني أني لما اتطهر فقال له وليد فهو الذي وسوس لك حتى قلت ان القرآن مخلوق ورد في تاري كما ذكر محقق ورد في ترجمة بشر هذا ما يدل على أن عنده شيئا من هذا الوساوس عنده وساوس وساوس في العقيدة أعظمها الوسط في العقيدة هو القول بين القران المخلوق وساوس في العباد في الطهارة يروح يغتسل من النهر ولا يكفيها الماء القديم وكذلك أيضا ذكر في الذهبي في الترجمة في التسير عالم النبلة عن البلخي أنه قال بلغ من ورعه يعني بشر أنه كان لا يطع اهله ليلا مخافه الشبهة من وسسته لا يطع زوجته في الليل لأنه ما عندهم كهرباء ولا نور يخشى أن تكون امرأة أفرأ ما هي زوجته فلا, فلا يجعل زوجته إلا في النهار حتى يراها ويرى وجهه ويتحقق أنها زوجته يخشى أنه يكون إذا كان في الليل يكون امرأة أفرأ جاعة زائرة جنسة على جاعة في شراش من, من وسوسته أنه لا يطرى زوجته إلا في النهار حتى يراها ويتحقق ومن وسوسته أيضا يقول ولا يتزوج إلا من هي أصدر منه بعشي سريم فخافت ان تكون رضيعك ما تزوج الا امراه من العسر خوفا ان تكون رضعت معه ولا يدرك في الصغر فيكون الشيطان استولى عليه والعياذ بالله في العباده وفي الطهاره وفي الوضوء وفي ايضا فيما يتعلق بالزواج و واعظمها الوسوسه في القول سلام القران نعوذ بالله من الشيطان و نعم واخبرنا عبيد الله قال اخبرنا ابو الفتح القوات إجازةً قال حدثنا صدقة ابنه هبيره الموصلي قال حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي قال قال عبد الله بن مبارك الزمن رأيت زبيدة في المنام فقلت ما فعل الله بك قالت غفر لي في اول معور ضرب في طريق مكة قلت فما هذه الصفرة في وجهك قالت دفن بين ظهرانينا رجل يقال له بشن المرديسي زفرت جهنم عليه زفرة فاقتعر لها جسدي فهذه الصفرة من تلك الزفرة قلت فما فعل أحمد بن حنبل قالت الساعة فارقني أحمد في طيار من ذرة بيضاء في لجة حمراء نريد زيارة الجبار عز وجل قلت بمنال بمن ذلك قالت بقوله القرآن كلام الله غير مخلوق نعم هذا الحكاية أو الرؤيا عن عبد الله بن مبارك هذا رواه ابن جوزي في ملقب الإمام أحمد من طريقه بالفتح من فتح يقول عبد الله بن مبارك إنه رأى زبيدة في المنام زبيدة زوجة حارو الرشيد وهي التي استخرجت عينا في مكة وبنت لها جاءت لها مجرى حتى شرب أهل مكة وشرب الحجاج معروف عين زبيدة مشهورة بالخير معروفة بالخير يعني بالصلاح وبالاعمال الخيرية من الاعمال الخيرية التي تذكر بها عين سهرت بها عين زبيدة إلى الان ما مكة عين زبيدة الآن موجود مكانها سخرجت ماء عين زبيدة من الجبال من الجبال وجعلتها الطريق لأنها بوجهة الملك بوجهة الخليفة هارول الرشيد عندها اموال سخرت الاموال في ذلك الوقت ما فيه عندهم مثل تطور الصناعات و والحصارات ما عندهم لكن مع ذلك يا يا عبد فسخر يعني العمال وكذا حتى سخرجوا هذا العين من الجبال وجعله طريق حتى شرب منها الوفد شرب الحجاج وصارت عمل خير عظيم فيقول عبد الله المبارك مبارك انه رعاها فعزبيده رآ في المنع ولها عمل خيري فقال لها تعالى في الرؤيا ما فعل الله بك قالت غفر لي في اول معول وُضعت في طريق بكه اول معول اول فاء حفرها العمال بتوجيهها وعملها غفر الله لها اول معول اول فاء حفرت العيد فقال ورائي في وجه الصخر قال ما هذه الصغره في وجهك قالت, ها قالت دفن بين ظهرنا ظهرانينا رجل بقلبه بشر المريخ ليقول يقول القرآن مخلوق زفرت جهنم عليه زفرة فقشعر الاهج السدي فهذه الصفرة من تلك الزفرة زفرت جهنم زفرت على بشر المريسي فصر وجه دبيده ثم فعلها قال فما فعل احمد بن حنبل السنه و وجماعة قالت الساعة فارقني احمد في طيار من ذره بيضة في لجة حمراء يزور الجبار كل جلاله فقال لها بما نال ذلك قالت بقوله بدفاعها عن الكلام قال القرآن كلام الله غير مخلوق على كل هذه الحكاية هذه حكاية منام رؤيا منامية على عبد الله بن مبارك رواه ابن الجوزي من قبل العمال وعلى كل حسوء صحته لم تصح فالقرآن لا شك أنه كلام الله منزل غير مخلوق ولكن المؤلف رحمه الله ذكرها لاستناسب بها نعم حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد الحافظ قال حدثنا ابن الصواف قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عمرو الوراق قال حدثنا أبو بكر بن أبي العوام قال حدثني أبي العوام قال حدثني أبي قال مرت في بعض الأزقة بمجنون قد وقع فقيل لي تقدم فقرأ عليه فتقدمت لأقرأ عليه فقال لي شيطان في جوفه دعه فإنه يقول القرآن مخلوق فقلت في شانك وإياه هذا الاثر عن أبي بكر ع... ابو بكر بن ابو يا ابي ابن ابي العوام الاواب والد ابو بكر قال مر في بعض الازقه في مجنون في مجنون مفروع فقيل له اقرا عليه اقرأ عليه انفت عليه حتى ياخذ الجني فلما جاء ليقرأ اقرا تكلم الجني قال لا لا لا تقرا عليه هذا هذا حبيب هذا يقول القران مخلوق قال فتركت قلت أنت انت عليك أنت هو شيئا فتركها فلم تقرأ عليها هذا على كل حال هذه القصة ذكرها من باب الناس والتأييد قد وقد قد ترسلحوا الله أعلم باب ذكر النهي عن مذاهب هذه رواها روها في شرحة الاعتقاد وروها الب البغدادي في تاريخ بغداد عن أحمد النصر بن نارس الخزاعين هذه القصة والعلماء يذكروا كل ما قيل في المسألة باب ولا الأدلة من القرآن والسنة وكلام أهل العلم كافية في هذا. نعم. باب ذكر النهي عن مذاهب الوقفة وذكر اللفظية ومن زعم أن هذا القرآن حكاية وأن أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ هذا الباب هذا الباب الرابع من باب الكتاب. عقد عليه. للنهي عن مذهب الواقفة وذكر اللفظية ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في لرح المحفوظ يعني هذا الباب مشتمل لثلاثة أمور الأمر الأول مذهب الواقفة والواقفة التي في بالقران شك لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق ما حكمهم سبق أن حكمهم أن الواقف كافر من قال القرآن مخلوق فهو كافر والواقف الشاك الواقف يعني لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق حكم حكم ما قال القران مخلوق وذكر اللفظيه اللفظية الذي يقول لفظي بالقران مخلوق اللفظي ثم اللفظيه لو يقول لفظي القران مخلوق او يقول له غير مخلوق وهذا ايضا من من الالفاظ المبتدعه علماء قالوا لا لا يقال لفظ القران مخلوق ولا غير مخلوق هذا مو ولهذا ثبت علم أحدنا وقال ما قال لفوي بقرآن مخلوق فهو جهني ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع فلا تقول لأحسن المقرآن مخلوق ولا غير مخلوق لا تبتدع شيئاً لما يقوله السلم المسألة الثالثة والأمر الثالث الذي يجتمنا عليه من زعم أن القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفور هذا يقوله الأشاعر هو الكلابية يقول القرآن حكاية القرآن في المصاحف حكاية كلام الله وليس كلام الله الأشاعره يقولون عبارة عن كلام الله يقولون عبارة عن ك... عن كلام الله وغيرهم يقول شكاية عن كلام الله والعبارة شكاية معنا متقارب شكاية كلام الله الكراءة الشعرية يقولون كلام الله حكاية عبار عن كلام الله وغيرهم يقول حكاية عن كلام الله وهذا لا شك أنه باطل وفيه, وفيه عدول عن كلام السلف وهو مثل القول من القرآن مخلوق نعم قال أبو بكر محمد بن الحسين الاجري رحمه الله وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا وقالوا لا نقول غير مخلوق فهؤلاء عند العلماء مثل من قال القرآن مخلوق وأشر لأنهم شكوا في دينهم نعوذ بالله ممن شك في كلام الرب إنه, أنه غير مخلوق نعم. نقل المغلف على بكر رحمه الله في كتاب الشريعة قالوا أما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا يعني توقفوا شكوا ولم يقولوا غير مخلوق وقالوا لا نقول غير مخلوق ولا نقول مخلوق يقول فهؤلاء عند العلماء مثل من قال القرآن مخلوق يعني لا فرق الذي يقول القران مخلوق والذي يقول القرآن كلام الله وأنا توقف الحكم واحد كلهم كلهم كفرهم العلماء ولا مثل من قال القران مخلوق بل وعشرة لماذا يقول لأنه شكوا في دينهم نعوذ بالله مما يشكى في كلام الرب أنه غير بحلوق نعم قال الاجري حدثنا ابن مخلد قال, قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل سئل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت فقال ولم يسكت لولا ما وقع فيه الناس كان كان يتعو ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلم. أهل البدع حول القرآن. فمنهم من يقول القرآن مخلوق، لفظه ومعناه وهذا قول معتزل. ومنهم من يقول القران معنى قائم بالله وهو كلها بيه ولا سع يقول القران معنى قائم بالله ليس الفاظ ولا حروف ولكنه معنى معنى قائم بالله واما هذا الحروف والالفاظ المصاحبه التي بايدينا يقول ليس كلام الله ليس كلام الله ولكنها عباره تؤدى بها كلام الله تؤدى بها كلام الله يقولون ليس في المصحف كلام الله بل في المصحف عبارة تعدى يا كلام الله فالأشعالي يقول عبارة وكل نبيه أسفى عبد الله بن سيد oscar يقول له حكاية من الطائفتين كلهم قالوا ليس في المصحف كلام الله وإنما هذا العبارة أو الحكاية من جبريل جبريل هو الذي فهم المعنى القائم بنفس الرب اضطره الله ففهم المعنى القائم بنفسه, بنفسه فعبر. فعبر بهذا الحروف العطاء وكل من يقول حكاية ومنهم من يقول إن جبريل اخذه من اللوح المحفوظ فما في القرآن حكاية عن كلام الله ومنهم من يقول الذي عبر هو محمد وكل من الطوائف والعياذ بالله كلهم وعلى ولهذا يقول العلماء كلاء الأشعارية مذهبهم نصف مذهب المعتذرين المعتزلي يقول القران مخلوق لفظه ومعناه والاشاعره والكولبي يقول القران نصف مخلوق ونصف غير مخلوق نصف مخلوق وهو الالفاظ وحروف ونصف غير مخلوق هو الدعاء لان الفضل الحروف ما ليست ليست كلاما الكلام يكون في النفس وفي المعنى وفي القلب والالفاظ هذه يتادى بها الكلام ويستدلون بذلك القول الاحصل النصراني ان الكلام على في الفؤاد وانما جعل اللسان وعلى الفؤاد دليلا فهذه دليل دليل الرفاض والحروب دليل على الكلام ولا الكلام هو المقام منه وهذا من افضل الباطل وفق الله جميع اصحابه وصلى الله وسلم على عيد الاخر لهذا من على الشرطه